ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الضُّرِّ أَمَنَةً وَاسْتِقْرَارًا ۖ فَارْضَوۡا بِهِ ۚ وَفَائِتُكُمْ قَدْ أَمَمْتُمْ أَفَتُغْيُونَ يَوْمَ نُوبِذَ لَا يَرُبُّ حَقٌّ نَرْجَا يقولون هل لنا من الأمن من شيء قل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لك очку Duo 거예요 teen b